الرجل بالعضلات والمرأة بالأفكار المرأة قبل أن تبلغ أشدها لديها قوة جنينية مقاومة أكثر من الرجل فمقاومة الجنين الذكر في بطن أمه أقل بكثير من مقاومة الجنين الأنسى وفي مقابل هذا الضعف الجنيني عوض الذكر عن ضعفه الجنيني بقدرة عضلات لم تكن الأنسى بحاجة إليها طبيعيا استطاع الرجل عبر العصور استغلال العضلات في السيطرة على محيطه في زمن كانت القوة الجسدية هي المقياسة فجلست المرأة تراقب من بعيد وتلاحظ والملاحظة هي الدعامة الأولى للعلم في عهود السيف والترس والمقارعة الجسدية كان من الطبيعي أن تكون السيطرة الميدانية للجسد على العقل وبالمقابل استفادت المرأة وصغار البنية من الرجال تاريخيا بالتعويض عن عدم وجود قدرات عضلية لديها والاستفادة في تنمية القدرات الفكرية والعقلية، فعملت المرأة على تنمية أحاسيسها وشعورها بينما توصل الرجال إلى قيادة الجموع والمحاربين كان الرجل حقل تجربة المرأة درسته في كل جوانبه وتفصيلاته في ضعفه وقوته وعرفت مدى قدرته